الحمد للہ بست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 ولا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ نُّبِلِ وَهُوَ الَّذِي يُتَوَفَّى بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَتْ بِالنَّارِ وَيَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ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 چرو نو چل جاری عَذَابًا مِّن تَوْقِيتٍ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُم شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُم شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أُوذُرْ كَيْفَ نصرف نک حتى نو يَتَّقُونَ مِنْ آنچت پور میو کھیل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 لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَلَنُدْرَأَ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ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 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ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 مرب سی وبی فل من القوم الضالين نی نو میل سب فَلَمَّ أَفَلَتْ قَالََ قَوْم إ بَرين أُ مِنَّ تُشْرِكُون إِ وَيَّهْتُ وَجهيَ لَِّذِي فَقَرَ السَّمَواتِ وَالْأَرضَحَنِي فَاب وَمَا أَنَ مِنَ الْ تجونی والا خوف تری بھی یش بیس وسیع اور شيء علم افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالام فأي الفريخين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك